يَعْلَمُ ما يَلجُ فِي الأوْض وَماَا يَقُدُ مِنْهاَا وَماَا يَزِلُ مِنَ السَّم وَماَا يَعْْرُدُ فِيد وَغووررحيِيمُ غَفُ وَقَا الذيينَ كَفرَُ لَا سَأتين السَّاع قُلْبَ ل وَرَرضّ لَ تَأتًاَّكُم عَالم الغَائِب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 أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجدين أولئك لهم عذاب من رجز ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى طراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد